كأمثال لؤلؤ المكنون جزاءً بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا أقيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود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 أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الظالون المكذبون لآكلون من الشجر من زقون فما لئون منها البطون فشربون عليه من الحميم فشربون الشرب الهيم هذا نزولهم يوم الدين نحن خلقناكم فرونا تصدقون أفرعتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل مثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون وَلَقَدْ علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون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 افابي هذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلونا اذا ذابت الحلقوم وانتم حين ان تنظرون ونحن اقرب اليهم منكم ولكن لا تبصرون فلونا ان كنتم غير مدينين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 وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكْذِبِينَ الضالِينَ فَنُزُلُ مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّهَا ذَلِكُهُ وَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ